عو <عولاً> الله <الاشيطر> إلى بسم الله <سدلق> الرحمن الرحيم قل أتنبهون الله <تنبه> بماذا <لا> يعلم في السماء وَنَأْمُرُكَ لِتَقْرَأَ وَمَن لَّمْ يَسْتَطِعْ فَلَا D la pe Nam ho chi ma բանքում է وإذا أذقنا الناس رحمة من بعد ضرور Jesus ا نور رنگي والسهر وكم من شيوخ بنوا وحض عايذا وَمِنْ شَرِّ الْمَفْسُوقِ وَالْجَوَارِي النَّذِيْنَ يَصْلُونَ gauge What your riin na bin mill ja yeah. uh. Viva, viva, viva. But I'm um, my... ثم إذا إنا نرجعكم فننفئكم بما كنتم حتى إذا كنتم في عطف الكور Thank you. Yeah! Atta ul اي ماما ماما TV Gelderland 2021 What? Huh? Uh -huh. շովումի ատպատ ատպատում What's wrong I am... All oh. and um. Why is the nail What now? oya te me 15 ça vont ça on ما لهم من الله من 我 yo TO Ojenanaọ jemi som me na kooluu le na يا لون الذي ما عشق ما لكم that year. Don't burn it. o no, tu no. Yes. m no. من يملك السماع الأنصار